أو الله إن الشيطان ومن يتعز حجود الله فقد ولم نفسك لا تدري لعلم الله No, uh no, -huh. Uh oh Oh, first thing يا الله يا الله Thank you. ومن يَتَّقِ على الله فهو مَخْرَجٌ عَلَى Oh, yeah. the ومن يترى كلا على ومن يتقل لا يجعل دونه وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب Thank you. We yeah. are <laughs> Oh man. Sir! I'm <laughs> We don't Voorzitter, ik die You have come take What is the We maken leven, we ZANG EN MUZIEK yeah